وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ فَمَنِ اشْتَرَكَ عَلَيْكَ فَاعْتَقِمْ لَهُ بِالْحَقِّ وَمَا تَشَاءُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذراً أو نذرا إنما توض لا واقع فاذا النجوم طمست واذا السماء افرجت واذا الجبال وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا ادْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكْ كُلَّ أَوَلِيِّن ثُمَّ نَتْبَعُ أُمُورَ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِ வயலு